وَلَنُعَذِّبَنَّ الْمُجْرِمِينَ نَكِيرًا ۖۖ سَمِيعًا عَدْلًا رَّبِّنَا أَدْصُرَّنَا وَسَامِعُنَا فَارْجِعْنَا عَمَّا صَالِحًا إِنَّ وَلَا أُشِئِنَّنَّ لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ وِزْرَهَا وَلَكِنْ حَقَّ قَوْلُ مُنْدِي لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَال سَأَجْمَعُ إِن فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَ عذاب الخلد بما كنتم تعملون إن مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَفَّجُ نُوبُهُمْ عَدِلَّ مَضَاجِعٍ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فِي முயன فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ